الاول لا يجر النزاع في المعاملات بمعنى المسددات ان الفاضل الفاضل المعاملات كالبيع والنكاح والايقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصويره نعم يمكن تصويره وضعهما على احد نحوين انتهينا في الدرس الماضي من بيان جريان النزاع في العبادات والمصنف ذهب الى ان الفاظ العبادات وضعت للاعم من الصحيح والفاسد ودليله كان التبادر والثاني عدم صحه السلف عن الفرد ثم انتقل المثلث إلى بيان القدر الجامع بالأمس وقال يمكن السلام عليكم يمكن تخوير القدر الجامع حتى على القول بالأعمل وذلك بأن نقول القدر الجامع وذلك بأن نقول القدر الجامع للصلاة مثلا ما تقومت بأجزاء خمسة فماذا ان تقومت بخمسة فهذه الصلاة سواء كانت الخمسة فيها الركوع وينقص غيره او فيها غيره وينقص الركوع فالاختلاف كما قال المثمث بالامث التبدل والترديد كما قلنا بالامث ليست الحقيقة والماهية كما قد يدعي البعض إنما التبدل والترديد في المراتب في الأفراد والمقادير ولا بير في ذلك لو كان التبدل في الأفراد لا يمنع هذا التبدل في الأفراد والترديد فيها لا يمنع من أن نضع نضع, نضع قدر جامع يجمع كل الأفراد انتهى من هذا بالآن لكن قد يقول قائل ايها من المثلث الى هنا تكلمت على الوضع في العبادات ثم قلت ان الوضع في العبادات وفي المعاملات قلت الوضع في العبادات من لكن خذ السؤال ماذا عن المعاملات اول البحث كان في ألفاظ العبادات والمعاملات، لكن بحثك إلى هنا كان منصراً على العبادات فقط، فأين المعاملات؟ أين المعاملات؟ هل يمكن جريان النزاع فيها أم لا؟ نزاعك في أن الألفاظ أن الألفاظ موضوع الصحيح أو الأعم يجري في العبادات والمعاملات. أو سقط يجري في العبادات لماذا؟ لانك أيها المصنف أربعة دروس خمسة دروس كنت تاكت عن المعاملات فنحن الآن نسالك هل يجري في الصحيح والأعام هل يجري في المعاملات أم لا المسمّف يقول قبل أن يجيب اولا ما المقصود من المعاملات نحن نعرف المعاملات ما تحتاج إلى طرفين. بعت واشتريت زوجت وقبلت طرفين ما تحتاج. تحتاج إلى طرفين. المصنف يقول هنا مقصودنا العام. هنا حينما نقول معاملات فلا نعقود فقط. لا. مو فقط تحتاج إلى طرفين. بعت واشتريت زلت اجرت لا مو فقط هذا بل يعم المعاملات هنا ما يعم العقود والايقاعات درستهم في التقل قرأتهم عندنا عقود وعندنا عاقد يحتاج إلى طرفين ولذلك لذلك كمي ان العيقاع يحتاج إلى طرفين. زيد ورقم يختلف مع زوجته فيقول له اذهبي الى بيت ابيك فطالق خب لازم لا تقول قبلت الطلاق لا مو شرف هذا يكفي ايقاعه الزوجة قل طلقتك ثلاثا فيها سقبلت الزوجة لندن انها بالله وانها اليه راجعون طب المعاملات هنا ما يعمل الاقود وال حتى نجي هنا ايها المثلث انتهيت لا يبعد أكو مقدمات يقول فرق مقدمهم صغير أكو ثاني قبل الجواهات ما هي يقول وضع الألفاظ في المعاملات يمكن تصويره على نحوين كيف يقول لأن مرة نقول أن الفاظ المعاملات يعني العقود والايقاعات التفتوا جيدا أن الفاظ المعاملات وضعت وضعت للسدد المعامله اسم المسبب ومره اخرى لا. نقول المعامله اسم للمسبب حينما نقول بيع الحاله الاولى مثل السبب والثانيه عن المسبب خب ايها المسلم ما الفرق بين السبب والمسبب يقول ها مقصودي من ان اسم المعامله من أن الفاظ المعاملات اسم السبب يعني مقصودي من السبب يعني ما يوجب المسبب. نقول له أيها المصنف وفسر الماء بعد الجهد بالماء. هنا خلنا نعرف هذا حتى نعرف هذا الأول. يقول يقولها مقصودي من السبب إنشاء العقد. إنشاء إنشاء العقد. شلون ينشأ العقد؟ كيف ينشا العقد العقد ينشا لقيم الطرفين الطرف الاول يقول سلام عليكم بعتك الساعه يقول هكذا بعتك الثانوثا يقول بعتك المشتري يقول قبلت او اشتريت هذا هو السبب هذا السبب قوم بعت واشتريت يسبب شيئا ذاك الشيء يسمى مسبب يعني نتيجة البيع ما هو مسببه الاثر الحاصل اثره نقل انتقال نقل المثمن اليك والثمن منه وفي الزوجيه اذا قالت زوجت وقبلت صارت الزوجة بعد خلص فاكو عني عثبار الانشاءات انشاء العقد بعتوها بسبب وقبلت إيقاعات يا إنشاء إيقاع أعتقت طلقت خل إنشاء الإيقاع خل الإيقاع إن يعني الأسباب إنشاءات هذا نسميه شنو نسميه برضه أسباب أي هذا معنى الألفاظ للعبادات موضوع للأسباب يعني للإنشاءات مرة أخرى خل لا أسماء المعاملات موضوعة موضع الأسباب وإنما بالمسببات يعني شو المسببات المسبب هو ذلك الأثر أو النتيجة الحاصله من السبب من السبب الأثر الحاصل من إنشاء العقد من الأسباب يسمى المسبب مثلا إذا مثلاً دعنا واشترينا شو يصير بعدها تملق ملكيه ملكية مسبب، صحيح؟ إذا إذا الأخوة الأعزاء يعذب أنفسهم. إذا واحد قال إذا واحدة قالت زوجته فقط واحد، مو كنا. فقط واحد قال قابلته. شو سرنا؟ أبو كتب تقول واحد. شو سرنا؟ تسير زوجة إلى بعض خلا. يعني الأخ الأعزاء الكل يقول أنا راح أقول قابلته فقط واحد يكفي. الأول يكفي خلا. تحط الاثرار تغاية ونو مشكلة يعني. لاقل الدنيا سيدنا تقول زوجتك نفسي. وهذا حصير المطلب وهذا حصير حف... الاثر الحاصل سواء الزوجية سواء الملكية من الثلقش يحتم الاثر الفراق صحيح؟ من الحر... من شو يحتم؟ الحرية صحيح؟ هذه كلها اثار مسببات تنتج عن الأسباب خب فمرنا نقول ألفاظ المعاملات موضوع عن الأسباب ومرنا نقول موضوع لماذا للمسببات المصنف يقول أرجع السؤال مرة ثانية نقول له هذا النزاع في الصحيح والأعم يجري في المعاملات أو لا يقول شوه في المعاملة شو قذفت المعاملة سبب وقذف المسبب نقول لك فرق جي البلي فرق كبير بين الاسمان اذا كان المقصود من المعاملات اسماء للأسباب للأسباب انشاءات فالنزاع يجري اذا كان المقصود من اسماء المعاملات المثببات فالنزاع لا يجري لماذا يجري ولا يجري يقول عن أما بالرثاء للأسباب يجل النزاع لماذا؟ قال لأن الأسباب لأن الأسباب أمور مركبة أمور مركبة الثراء مركب مركب من ماذا؟ مركب من اجزاء مركب من أجزاء مثلاً تعالوا للبيح البيع مركب من شروط وأجزاء يحتاج إلى حضور الثمن والمثمن. واحد يحتاج الى بلوغ البائع والمشتري يحتاج الى ان يكون البائع والمشتري كلاهما عاقل يحتاج إلى, يحتاج الى ان يكون باللغة العربية مثلا لا بالفارسية يحتاج ان يكون باللغة الماغوية للمشتقل هذه كلها شيطة واجبار هه سهلاينك تطور تعيح الفاسد في السند يمكن تطور تعيح الفاسد كيف؟ نقول اذا اجتمعت كل الشراءات في البيع أطلع البيع يعني يعني شنو صحيح يعني تم اجتمعت تم مطلع يمكن في الاسباب لانه لأنها مركبة من مجموعة أجزاء وشراءات فان تم تم إن قط فتدا تم وفتن يعني شنو يعني الصحيح أو خاطئ صحيح لا يعني هذا مارق العام أو خاطئ المهم يمكن تطور الصحة والفساد في الأسباب نقول هذا بيع صحيح وهذا بيع فاسد كيف؟ بيع صحيح الأن البايع عاقل والمشتري عاقل البايع بالغ والمشتري بالغ. البايع قال بالمواضي بعته وهو قال قدمت المشتري البايع قال بالعرب هسين أكثر شروط البايع قال بالعربي بعته وذات قال تريتو باللغة العربية صحيح؟ إذا اشتمعت شروط يمكن تصور الصحة والفتاة، ولذا كل النزاع في الصحيح والأعام يجري إذا كانت الفاظ العبادات أسماء لل للعباد، أما إذا كانت الفاظ العبادات أسماء للمسببات، يعني الأثر الحاصل، فالنزاع لا يجري. لماذا يقول في المسببات ما أبدا بعد مرقد ناقص؟ ما عندنا نركبه ناقص مثلا نضاب المثال انا ركبنا انا ركبنا انثر اوكسوجين او عنصرين او بالعكس هيدروجين اشلابين عندي مقدر يعني انا جمعنا اوكسوجين و هيدروجين يحصل <تصفيق> اذا حصل ما نقول بعد ما ناقص لو ما تام يحصل ما بعد خلاص يحصل ما شوف المسببات من اتصور حصونه صحيح و لا نتصور شيء اخر نتصور الا لا يحتل او لا يحتل فقط ها اذا قلت بعت واشتريت شو بعد. ما نتصور نقل انتقال الملكيه الملكيه الملكية تصير ماكفة فافدة بعد اما تكون او لا تكون بس ما ان بعد تكون صحيحة او فافدة فالمصلف يقول في الاسباب يجري اللي ما ذكرناه لان الاثاث امور مركبه من اجزاء وشرائط اما في المسببات فلا يجري لان المسببات ليست امور مركبه بل هي امور أمور بسيطه تحصل او لا تحصل واضح يصير المطلب بسيطه اما تحصل او لا تحصل بس ما عندنا بس تحصل ما تفوزنا ما عندنا هذا الكلام يعني على تركيب هذا المسجل اما يحصل او لا يحصل بس ننظل بعد حصل المسجل ناقص اذا ناقص بعد ما زل المسجل بعد يصيب وعذا حتصير ال... الدليل هنا وهنا واه. ففي الاسباب يجري لماذا لان الاسباب اميرهم مركبتهم من اجزاء وشراء ان المسجمات فا امور بسيطة ليست مركبة والامر البسيط يحصل أولا ولا ولا يمكن ان يحصل ناقص او كامل اذا اذا ثبت السبب فاحتمت فالمسبب شيء حاصل او لا خذ يحصل ناقص كيف بتكون الرحمه يا حصلنا بالشكل اللي عملنا نوعا نقول يا الان لكن نقول يحسن او لا يحسن او لا يحسن او لا يحسن او لا يحسن النزاع من على انتائي نقول النزاع, النزاع يمكن جريان يجي المحاملة او لا فقطوا هذا السؤال اذا كان المعامله اسمه السبب يجري للمنسل قبل لا يجري معا فالتبع الصحيح او عني يجي في التنبيه الثاني تبعه؟ خذ التنبيه الثاني التفيته اليه التنبيه الاول كان عباره عن تندويتش قال موهج التنبيه الثاني التنبيه الثاني ما هو يقول التنبيه الثاني يقول هل هناك ثمره في النزاع في المعاملات سواء قلنا صحيح او قد ثمره في البين في العبادات ونعم الثمره ذكرته قلنا كم ثمره موجوده تذكروا قلنا قلنا أربع ثمار موجودة صحيح؟ ارجعوا إليها في الكتب أربع ثمار مذكورة المصنف ذكر واحد. قل هناك في العبارة أكو ثمارات احنا أكو ثمار لو ماكو ثمار في المعاملات المصنف يقول لا ثمره لا لا ثمارة في النزاع في المعاملات لا ثمارة ألي. اكو ثمرة صغيرة يسموها ثمرة الجملة خلصي بجي اخر شيء بس لا ثمرة ثم يجع في المعاملات لماذا لا ثمرة يقول واضح لماذا بحب لا ثمرة نقضي على السؤال واضح الجواب لان في العبادات اكو ثمرة باعتبار واضح الفاظ العبادات منه منه ولش مستحقونها ستطعال الشارع واضح مصاحق المعاملات من واضح الالفاظ لا تقول الشارع بحب لا الارض صحيح فالشارع في المعاملات احد افراد الارض ما هو الفاضل بيع وشراء الشارع اذا جاء كان قبله اقراءه وشراء ثم جاء النبي وكان ذا عوض النبي جاء شتريته والشارع ثبت له هذا البيع قال هذا البيع منض فحيح هذا ربني يقول يقول ما منطق الشارع ما اجتث جا الشارع جاء والمعاملات مؤكسفه هذا من كان موجوده لكن اجى انذ بعض المعاملات واعقت بعضا قاتل الشرائع اكو عندنا بعض بيع الشرع ما قبل بيع بيع في انت في جزا في أي جزر في البيع في البيع قد بعض بيع الشارع منعها بيوع الحصر يقبل. بيوع الملامسة الشارع قال كله بيوع باطلة ها نقول لأيها الشارع ليس لك الحق أن تضع اسما للبيع لكن لك الحق أن تمضي بيعا ولا تمضي بيع أن نتعرف البيع له فالشارع في المعاملات يحاله كحاله عبادات هناك هو الشارع ذا هناك فلا بيجا بس هنا معاملة موجود الشارع الشارع إجا وكانت معاملات موجودة بس إجا وضع بعض الشروط دود نقطة درخ البيع شو لأن البيع قبله كان معرفع واضح فاا الشارع قال كلمة قال كلمة كلمة شارع قال كلمة عسق يمتلط المعنى المعنى اللي عند منه عند الارف صنع ما نقول بعد اتباع شرعه نفس الشارع اذا اطلع كلمة معاملات يمتلط المعنى الى المعنى الارفية الارف تلوح بمعاركة المعنى واضح اذا ما اتبحت اذا سكفنا وما سكفنا انا البيع ان البيع شرعا ما هو نقول لي اسكت شرعا ما هو نقول البيع شنو ارفع <تصفيق> ان اذا تكتنا في البيع الشرعي في البيع عند الشارع مقصر جاءنا البيع عند القرض ما هو تكتنا في ان الشارع وضع قيدا زائدا نقول لي ايبه الشارع قيد الزائد على المعنى العرفي انت وضعت بيع ذات هي الزاد على المعنى ان عند الارف فنحن نرجع الى الب عند الارف ما عند الشارع سواء كنا صحيحين او كنا ما كفر اكت ثمرة واحدة فقط صغيرة شنو الثمرة اذا شككنا في ان الارف الارف الارف وشارع الارف الارف وضع كما شكت العبادات العرف وضع قيد زائد في المعامله او لا ايه ناية بمثلة صحيحي او اعم اذا لا شكت في العرف وضع في وضع قيد زائد في النكاح لا النكاح شرعي حسا بعد يخلو عليه في البيع وضع قيد زائد اه ما احنا صحيحيين او اعاميين ان كنا صحيحين فلا يحق لنا التنسك باطاله شنو احسنتم بأصالة الاطلاق وين يا عمليهين نتمسك ليش ما نتمسك ونتمسك ما نتمسك في الصحيحي لان احنا ننشط في القيد الزاد شكنا يرجع الى صدق الايثم على هذا البيع او لا التمسك بأصالة الاطلاق صرقوا صدق العنوان على الفرد اما اذا شككنا صادق العنوان صادق على الفرد او لا لا شنو؟ لا نتمسك نرجع ها ها نرجع للناس إذا. ولو كلها عنيين وش الارض وضع قيد زائد في المعاملة إهنايم كلها عرق البيع ناقص بيع والبيع ما هذه ثمرة صغيرة ولا ثمرة الناس الجملة ما حدش رحلة صغيرة بس صار واضح حتما جزما راح ندخل في مضاحة الألفاظ إلى هنا كل المقالب اللي راحت كلها كانت مقدمة لماذا لعلم الأصول وهل يجل مختصر المخلص أيضا يصير قال تنبيهان الأول لا يجري النزاع في المعاملات بأي معنى بمعنى المسببات قال إلا ألفام المعاملات كالبيع والنكاح هذا مثال شنو؟ مثال عقل والإيقاع والايقاعات شوفوا فالمعاملة تصبح للعقل والإيقاع والإيقاعات كالطلاق طلقتك والعفق أعتقتك وإلى آخر يمكن تصوير وضعها على أحد أمرين نحو الأول يمكن تطوير يمكن الأول أن تكون موضوعة أن تكون يعني الألفاظ المعاملات أن تكون الألفاظ موضوعة للأسباب التي شو مع الأسباب التي تثبت المسببة. تسبب الملكيه ملكية في اين في البيع صحيح والزوجيه في اين في النكاح والشراق في الطلاق والحريه في الطلاق في العقد ذكر مثالين للعقد مثالين من لقاء التفت جيده الملكيه والزوجيه مثالان للعقود والفراق والحريه مثالان بالايقاعات ونحوها ايضا با. ونعني بالسبب ما مقصودكم بالسبب قال ونعني بالسبب الانشاء انشاء العقد بعت واشتريت انشاء الايقاع اعتقت الى اخره كالانجاب والقبول معا في العقود والإنجاب فقط في الايقاعات ولا فرد واحد يقول لعبده اعتقتك يقول انا مارد، انا مو قابل العدل يقول لا اعتقتك يقول مو مين قابل العدل اعتقق ماري سشكي الحين ماري دا ماري دا دا دا. يقول ماري ماري اعتقتك انا اعتقق قل له هذا مو بيدك بعد اذا اعتقته ففي امان الله خب واذا كانت كذلك سنذاع المتقدم متقدمه متقدمه هو والقام شوف ليصح ان نفرضه ان في في من كونها تامه لخصوص الصحيحه يعني شنو الصحيحه اعني تامه الاجزاء والشرائط المؤثره المسببه او من من بالصحيحه والفاسده شنو معنى ونعني بالفاسده ما لا يؤثر يعني نعني بالسبب الفاسد ما لا يؤثر في حدوث مسبب اما ليش يؤثر اما لفقدان جزء او لفقدان شارع فاذا كانت الفاظ العبارة أثاني للاسباب فالنزاعه يجري يمكن أن يصير صحيحيين يمكن أن يصير أعمال اما ان تكون الفاضل الفاظ العبارة ان تكون موضوعة للمسببات ما معنى المسبب، ونعني بالمسبب نفس الاثر نفس الأثر الحاصل، ونعني نفس الملكية، ونعني الزوجية، ونعني الفراق، ونعني الحرية. مثال للعاق مثالا لليقاع نفس الشيء وعلى هذا فالنظائر المتقدم في الصحيح والاعم لا لا شنو؟ لا يصح فرضه في المعاملات. إذا كانت بأي معنى، بأي معنى، بمعنى مسببار ذا لا يجري. لماذا لا يجري؟ قال لأنها لا تتصف بالصحة والرفاه. ما عدل الملكية صحيح أم الملكية فاضلة؟ أي ملكية إنما مالك بس ما عدل واحد مالك ملك فاسد قال لكونها بسيطة ومركبة غير مركبة من أجزاء وشرائح ومثل أسباب. بل انما تتخف بالوجود الصارة والعدم يعني اما تحفل او لا تحفل توجد او لا اما توجد صحيحة او فاسدة لا ما انا الكلمة نقوله فهذا عقد البيع مثلا الا ان يكون واجدا لجميع شرائط واجزاء ما هو معتبر في صحة في صحة العاخذ او لا اذا اجتمعت الشرائط ثمة الملكية بس ما نقول تمت ملكية فاسدة أو ملكية صحيحة <تصفيق> فإن كان الاول يعني اجتمعت الأجزاء والشرائي فإن كان الاول اتفق البيع بالصحة وإن كان الثاني الثاني يعني شو؟ يعني ناقص نقص وإن كان الثاني اتطر بالفساد ولكن الملكية المسببة بالعقدي لا يدور امرها بين الصحه والفساد وإنما يدور امرها بين الوجود والعدم فقط لانها توجد عند صحه العاقل وعند بطاله لا توجد اصلاح لا انها توجد فاطمه فاذا اريد من البيع نفس المصدر وهو الملكيه المنتقله الى المشتري فلا تتصف بالصحة والتسهاد حتى يمكن تصوير النزاع فيها التنبيه الأول خلص انتهى واضح لو لا واضح انتهينا التنبيه الثاني قال لا تمرته للنزاع في المعاملات الناس في الجملة. قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة فهذا صحة التمسك لماذا؟ هذا صادق بعد بأثارة الاطلاق عند الشك في اعتبار شيء امتيها جزءا كان او شرطا لماذا؟ لان الشك يتحول الى شك صدق الاسم لعدم احراج صدق الاسم على الفاقد ويحراج صدق الاسم على الفاقد شرطا في صحة التمسك بأثارة الاطلاق خالق قاعد احفظوها قاعدة اللطيفة مشريفة تخدمكم في العلم المتخدم أعيصان إلا أن هذا الكلام تمسك بأثارة الإطلاق في <تصفيق> هذا أن التمسك بأثارة الإطلاق فرعوا صدق الاسم على الفرد المشكوك هاي قاعدة التمسك بأثارة الإطلاق فرعوا لصدق العنوان او لصدق الاسم على الفرد المشكوك اما لو لو لم يكن صادقا عليه او شككنا في صدقه عليه فلا نتمسك بأثارة الاضلال الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات لماذا الكذب لأن معانيها غير مستحدثة للشارع واضح يصد والشارع هو اللي واضعها العرف واضعها لعل الشارع شنو دوره قال والشارع بالنسبة إليها الى المعاملات دوره كواحد من أهل العرف مهو الارض هو واحد من أهل الارض. فإذا استعمل استعمل الشارع أحد الفاظ المعاملات فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عند من؟ عندهم عند من؟ عند الشارع عند الآخر حتى إلا إلى نصب الشارع قرينا قال مقصودين والبيع الأرفي هنا بعد نسكت الشارع يقول قلت لفض بيع لفلتفت مقصودي ما لأرف مقصودي بيع خاص عندي قل لي بعدنا انت وانت وشروطك بعد إلا إذا نصب قرينة على خلافه على خلاف المعنى الأرفي خب سعيدا شككنا في اعتبار شيء قيد من القيود عند الشارع في صحة البيع مثلا نقول لأيها الشارع ما يكن قرينة أو لا يقول ولم ينفر قرينة على ذلك في كلامه فإنه يصح التنسك بأطلاقه ندفع هذا الاحتمال حتى لو قلنا بان الفاذ المعاملات موضوعة للصحيح ليش لان شنو نقصد بالصحيح الصحيح مو عنده الشارع عنده <تصفيق> العرف قاله لأن المراد من الصحيح مو الشرعي هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع فهذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف العرف يعتبر في البيع خلص شروط الشارع جعل شرط ثابت نقوله كان ذلك قيد زائد على ماذا؟ على أصل معنى اللفظ لأن معناه عند الأعرف خمس قيود انت ذلك قيد ثابت فانت يصير لك هذا القيد زائد على المعنى العرفي للباء عند الأعرف العام فلا يكون دخيل هذا القيد الثابت المشكوك فلا يكون دخيلة في صدق عنوان المعامل الموضوعة لأن المعامل عند الأرف كم قيد خمسة فالمعامل عند الأرف صحيحة صادقة عند الشارع أعتبرها قيد زائد فهذا القيد ليس دخيل في أصل المعامل الأفية حتى بالفرض الصحيح أنا المذاق مجرد عن القيد وحالها في ذلك حال الفاضل العبادات لو كانت موضوع للأحام هذا همبع وهذا همبع هذا هذه العبادة هذه العبادة هل الثمرة الوحيدة نعم أي الثمرة الصغيرة نعم إن احتمل أن هذا القيد أن هذا القيد دقيقا في صحة المعامل عندما عند الأرض لا يجب على الصحيح أن عند الأنداء من الأرض أنفسهم أيضا فلا تحتمسك بالأطلاق بس هذا الاحتمال بناء على القول على القول بس صحيح كما هو شأن الألفاظ لأن الشك يرجع الشك في لأن شنو لأن الشك يرجع إلى الشك في صفق عنوان ما هذا الإثم صادق أو لا ونحن قلنا التمسك بأثارة الإطلاق سرعا سرعا سرعا إحنا ما نبدو صادق أو مصادق فلا نتمسك لكن قلنا إذا كان الشك عند العرف وعند الشارعها واما على القول بالاعم اذا اذا الارض جعل قيد ذائق في البيع او لا اذا كنا صحيحين نتمسك الثقافات الاطلاق ان كنا علميين نتمسك باقوال الاطلاق قال فلا التمسك بالاطلاق فدفع الاحتمال فتظخرت ثمره النزاع على هذا في الفاظ المعاملات ايضا ولكنها ثمرة فيها الثمرة ولذا قال في الجملة انتهينا بحمد الله من مقدمات الأصول انتهينا بحمد الله ألا أن رح نسرع في الدخول في مباحث وهي أول مباحث أصول وأعقد مباحث أصول أعقد مباحث الأصول مباحث الألفاظ أولا ثم الملازمات العقلية ثانيا ثم مباحث الحجة ثالثا ثم مباحث الحجة ثم مباحث اصول العملية هاي اربعه اقسام رح تصير خاسمة قبل الاستفحام رح تصير التعادل والتراجيل هاي خلاف الحجة ايضا اللي مكتب كلها في النهاية ان شاء الله ما البحث واضح عند الجميع عند الجميع وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين احنا ما دخلنا في المبعث باعتبار احنا باشر وبعد باشر وبدي السبت فاجينا الى السبت افضل ان شاء الله غدا ان شاء الله غد غد تعطيضه صحيح فبعد غد امتحان ما اخذنا واحنا قلنا بعد الاسئله لو كلها لو كلها